المصالح ويتكشفك لو انا كشف سفتك بشرت في وانكشفت مشيت في المصالح وانت شايف الا بيت بالله الصالح وطريقها لحياتك مشيت في المصالح وانت ماشيه في المصالح وانكشفت لعبتك وعايش لي دور الصالح وطلقها لحيتك اعمالك شفليا ويا جوجو واللي ليك تجيب مالية واللي ليك تجيب فرود مالية واللي تجيب فالرهوج ويتمشي في البطار وكمان بتعمل أعمال ويتمشي في البطار وكمان بتعمل أعمال ويهاول نشي إشمال وما بيتصور ها في المتال مشيت في المصارح وانكشف في بلاغي مشيت يا ذي من تم كلم خرفت بيوت يا راجل اختشي كل شيء یارا انشالله این دنیا مشتی مال سیب من را دیا و بالاش به مورد دیا سیب من را دیا و بالاش به مورد دیا وقتی نسجر هتاب مش يبخل مصاد da <laughs> da مش بكري عيون اجي سبا انا قلبك حنبك جزاعه ومش تغلق عدرك من زمان ومش تغلق عدرك من زمان انا قلب خبك جزابة ومش ممكن لي بعنوني جوز ابا يا الروايح جزابة ومش تغلق عدرك من زمان